بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى، إنه إلاّ من يخلى ما هو Ooh. الفوعاد مارا، أفتمارونه على ما يرى ولا قرءوا نزلا أخر. قرع عند سدّة المنتهى، عندها جنة الماء إذ. يا عش السدرة ما يا عش ماذا غلب صور وما ضل لقد رأى ف عيدطم اللَ الل الذ وَمث أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِنْ إِنْ إِيَا إِلَّا la and يا أهُمَّ رَبِّهِ مُلْهُذًا أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَ مَنَّا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُخْنِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهِ وَكَمْ مِمَّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تُغْنِي شفا وَمَا لَغُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِي فأعرض عن من تولى Vă In my life الذين يجدن بونك باء رد ابن muvit cum în un لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الرَّاسِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذِرُوا هَذِعْتُمْ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعى يخسر فيرى وأن إلى ربك المنتهى وأن وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا زَغلاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْزِلُ مِفْصَلَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُنْزِلُ مِفْصَلَتُهُمْ sai an illam min ba'di ayya la تسميت وما لهم به من علم إن يتبعون إلا وَإِنَّ الْوَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَعْرِضْ وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَلْمُ بِمَنْ ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَلْمُ بِمَنِ اتَّدَّأَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَيَجِزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَوَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاعِشَ إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنتم في وطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِذْ رَأَى مَن ألا تزر وازعة وزر أخرى وأن ليس للإنسان يهو سوف يرسل wa anna ila rabbika al وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا وأن عليهم نشأة الأخرى وَأَنَّهُ وَأَنَّ غُوَّ لَكَ بَنِ الْأُولَى وثمود فَمَا أَظْهَرَ وَقَوْمَ en bon, bon. Have I ليس من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعيبون وَتَأْكُنُ لَا تَزِفُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ تَمِيدُونَ